Bismillahirrahmanirrahim Elif وَالصّو سَلَغُمَن الشَّي لِيُبْدِيَ ل بدية لنغُم مَ أُورية عَدْهُ م مِن سَ آتِهِ مَا وَقَ Qan manha ku man rubku man an hadiş şerreti illa an tekona melekini qa salmanu min them lan kuma inna kuma dubu bi ونفقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال في İzlediğiniz All man ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم حتى Qadın kulu fi ummın, Qadı kın bin qabır kum Altyazı <Sessizlik> وجننه وانا ادخل نور جنن تحت يا لي جنمل في سم وَكَذٰلِكَ نَجِّي الزَّمِجْرِيْنَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَنْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْوَالِمِينَ وَالَّذِينَ All and <laughs> call so di an The. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلْفَةً مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ لُحِّي فِي Altyazı M.K. Inaqtul <Sessizlik> Lahi وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء ومن بعد عاد, عاد في الأرض تتخذون من من سهولها قصورا تَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ غِلٍّ لِّلَّذِينَ نَسُوا الضَّعْفَ لِمَن آمَنَ مِنھُم أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ من ربه قال فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَافِين بِئِن تَنَاوَلُهُمْ وَقَالُوا لَئِن قُمِلَ قَدْ أَفَلَتُكُمْ رِسَالَتُكُمْ صَدُّوا لَكُمْ وَلَا كُلَّاتُ حُبُّ نَنَصِيحِي Seni oh. What? and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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصرت لكم فكيف أسعلا mâ enselnâ fî qaryatin حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أبا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن No. Ah تطبعوا <تصفيق> على وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَفِ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُونَ فَإِذَا حسنة قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ قالوا مهما اتيناك به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا لَمَّا مَا كَانَ نَاخَذَ بِعَشْرٍ فَثَمَّ مَن يُقَطِّرُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ sebilel muksidin velem الذين كذبوا بآياتنا ورقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Daha da أجئتم أمر ربكم وألقوا الأيوح وأخذ برأس أخيك أجر Ağrda, bana tuş bit bir al vim كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأتكتبها للذين يتتقون ويؤتون الزكاة والذين هم ayatına وقفت ننظم صلحا وإذ نتقون جنفًا فوقكم كأنهم ذلۃ önzer rabbukem min نفصل الآيات كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث olurkanmindiğien kendi vubitine Ben olsunsin kansan sana an gumiyeten Ah! <sweak> so warm